لآن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه لا موسوعه د و م ع ن د ر ب ه م و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م يحفنون ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا اتقوا ا ل ل ه ا ت و ا ا ل ل ه 私の手を借りてくれた人間は何だか知らない人 ا は何だか ت らない人 و は何だか知らない人間は何 ل か知らない ث 間は何だか知らな ف 人間は何だか知らない人間は何だか知らな